لََّ تَبَيَّلَ لَهُ قَالَ لَمُ أن اللهَّه عَلَ كُلِّ شيءَي قَديد وَإِذْ قَالَ إِبرَاهِي مُرَبّأَرِنِي كَيْفَ تُحيل الْ المَوْتَ قَالَ أَولًَا تُؤمِن قَالَ أَولَ تُؤمِن قَالَبَ لَا وَلَكَِّطُمَئِن قَلْبيد قال فخذ اربعه من الطير فصبرن اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزئا ثم اجعل على كل جذر منهم جزئا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 111. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم 112. يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفقه 111. كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 112. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا 113. لا يقدرون على شيء مما كسبوا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 تَذّتَم مِ أَفُسِهِم كَمَتَ لِجََّةِ آ بِبوَةٍ أَصَابَهَا وَابِل فَآتَتْ أُقُ هاضِع فَين فَآتَت أُكُ هاضع فَيْنِ فَإِلَّم يُصِبَهَا وَابِل فَقَلْ بِمَا تَعملون بَصيد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 وَلَهُ دُرِّيَّةٌ ضِعْفَاء فَأَصْعَبَهَا إعْصَارٌ فِيهَا نَارٌ تَحْتَرِقُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 122. ونفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 123. ولا تيمموا وَلَسْتُم منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد 111. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 112. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 113. يؤتي الحكمة من يشاء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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَهُوَ خَيْرٌ عِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 أَل تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَقِيمُوا لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنُوا أَن لَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ولا يضاركاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن وإن كنتم على وَلَمْ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة أَمِنَ بَعْضُكُمْ أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه 111. ولا تكتموا الشهادة 112. 112. والله بما تعملون عليم 113. لله ما في السماوات وما في الأرض 114. وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 124. وَلَا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 125. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم 117. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين وَأَنزَلَ وأنزل التوراة والإنجيل 118. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 119. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد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 119. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات, آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 110. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 114. مَا ما تشابه منه ابتغاء الفكنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 115. والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من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 119. كذبوا بآياتنا فأخذهم بِذُنُوبِهِمْ بذنوبهم والله شديد العقاب 110. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 111. قد كان لكم آية في فئتين 119. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين 110. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي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 والله عنده حسن المآب